ان يكون الايمان تصديقا مع موافقه وموالاة وانقياد ولا يكفي مجرد التصديق الشاهد من كلامك أن الفكره غير محصوره في التكبير وإنما الفكره كما يكون تكبير كذلك يكون موالاه ومعاده ومعاده مشاء الله عليه ربنا جل وعلا عن بل كما ذكر ابن طيب في كتاب المغار في المجال الاول صفحه سبعين قال أن كفر التجديد يقول كفر التجديد قليل في الكفار بل هو أقل من صديد أقل أنواع كفر وكفر التجديد يعلم ابن صديد هذا السلام فيقول لأن الله تعالى تعليم صديد لأن الله تعالى أيد رسولهم وأعطاهم من البراهين والآيات على فتهم ما أقام به الحجة وأزال به المعهورات بالتالي الخف وضع الخف وضع ففي الصغار الصغار وأجهر من عرف عنه الانكار لله والتوشيط الرجلية كان على التحقيق لمن اطروا بذلك التوشيط بل لمن بلغوا فيه الى درجة الافين فكيف بمن هو دون سرعون سرعون الذي يضغط المثل في الكسر والتغياد وفي الانكار يجيد الله سبحانه كان على التحقيق من الموطين لتلك الحقيقة بمصر قوله تعالى ونحن بيأوى ستفلتها عن وما قال ابن عباس يقينهم مصر يجهون فكيف من هو دون سرعون فبالتالي كما كان ابن هذا النوع من التجديد أو هذا النوع من الكفر الذي هو كفر تجديد قليل في البشر قليل في البشر وغالب كفر البشر ومن باب المخالفة والمعادة والإعواج والإباء والكشبار عن القبوة لخفر الله وخفر رسول الله وبنان على ذلك كانت أبواد الكفر عند أهل سنة الجماعة خمسة فذكرها غير واحد من أهل العلم في القديم وفي الحديث فذكرها الشيخ الإسلام المخيم في كتابه المكيز مجاري التاركين في المجلد الأول في سفحة 3532 وذكرها الشيخ حاصر الحكمي في كتابه أعلام كلنا المنشورة في سفحة 1840 وذكرها الشيخ إسلام محمد بن عبد في رفالته الرسالة المكيزة والمضبوعة تزيل مع رفالته في الرئاسة الهمة في بكتاعه ميت محمد بن عبد العجيز ابن قال قالت الفتحة الاسعة الثلاثين قالت انواع الكفر خمسة انواع النوع الاول نوع الكفر المترضى لله خمسة انواع النوع الاول كفر التجديد مخرق التجديد عند هنا تتوقف انواع الكفر عند من؟ عند المجيء فقط الكفر عندهم محصور في واحد الواحد وانتهاك الكفر اما اليسين يا جماعة عندهم خمسة الواعي قصة قال الشيخ النوع الاول كفر التجديد النوع الثاني كفر الايباء والاستخدار ماذا قال؟ كفر الايباء والاستخدار ليس هذا فقط بل قال توضيحا وردا على كل من في قد شفر قال كفر الايباء والاستخدار <تصفيق> مع التصديق ماذا قال؟ قال مع التصديق رض واضح وجملة راتعة في خلافه وراتعة بالشبه قال النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن النوع الراجع كفر الإعراض كفر ماذا كفر الإعراض ولكن ابن خيم كلام خير نتكلم عن كفر ابليس ومن أي أبواد الكفر كان كفر الكفر بل يقول ابليس كان يعاين الله سبحانه وتعالى وكانت كل جريرته أنه أرثي أمرا واحدا أبا أصدق عن هذا الأمر، أتقصد؟ كما بانوا الذين أعرضوا عن همك تلك العوامات وعن همك تلك النماذج، بل خرعوا بكلاتها، فتقدمون بنا وعذبينا ناساً بيه لهم. هذا النور، وابع كفر أراد النور أصلاً كفر من الصواب والشر، من الصواب والشر لا معنى تلك، لهم كفر إباء الإعراض يقول أن كفر الإباء والإستدار وكفر الإعراض هما اللذان ضاحوا لهما الخلاف بين أهل السنة يضينا المجيئة مسائل المتكبين المجيئة قال ابن في اجتالي يتحضر سعادة المجيئة الأول وصف الرجاع وقيم قال وهذان السحنان وهذان السحنان كفر الجقود والعناد وكفر الإعراض أكثر المتكلمين ينفرونهما أكثر المتكلمين ماذا؟ ينفرونهما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول وهو كفر التجديد أو الجهل ثم قال نقومها إلى برة نقول أكثر المتكلمين لواء جميلة أو أشعارها أو متروفية أو أطراف المجياء اليوم يمكنون هذين الكثمين ويحترون الكفر في النوع الأول ويقصر التجديد أو الجنة ثم قال ومن تأمل القرآن والسلة ومن تأمل القرآن والسلة وشير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزماء هذا قال جزماء لخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الأمم هذا قال عامة كفر من عن فيق وعلم ومعرفة سب الأنبياء جعله وعلم أن عامة كفر الأمم عن فيق وعلم ومعرفة سب الأنبياء هذا الله ملجم كل من يجادله في تلك المقرّن عامة كفر الأمم للتأمل في الكتاب والسنة وسير الأنبياء والرسل مع عمدياين كان عن تيقر فيحفر. تيقروا بأنهم رسل وتيقروا بأن ما جاءوا به حق وصف وهو من عند الله سكعر وإنما أبوا واستجبروا وأعراضوا عن الإستاذ بأمر الله وأمره بطري عام السفر الأمم عن تيقر وعلم ومعاركة بصف الأمدياين ولذلك كان العلماء والعلمة في القديم الحديث عندما يتطبون كتب الفقر يعقدون باباً مستقلاً للحديث عن من من المستدفل يقولون اتفاد حكم المستدفل ثم في الجداية يُعرفون الردة ويُعرفون هل هناك أخدون من أهم العلم المصبرين في فعريفية للردة ويقولون بالفقل والله الحمد كثيرة ومنتشرة في جميع الأماكن هل هناك احد كان عندما يعرف الربدة كان يقصرها على الانتقاط فقط هذا نبي يارب عند المتسجين الادة الشناتي والجميع ونضرب لكم بعض الانتلاع والانتلاع على ذلك كثيرة جدا يقول الصاوي المالكي المصري في كتابة الشاش الصغير في المجلد السابق قضى 24 يقول الربدة كفر مسلم كفر مسلم بصريح من القول قول يقتد الكفر او زعل يتضامن الاجتماعي لم لن لا عن الطريق ولا يبعد الى اي خط الى وانما حتراع في الاقوال والاسعال الظهرية في الاقوال والاسعال الظهرية فذلك يقول الشبيني الشفعي الاول كان ملكين الثاني الشفعي يقول كتاب المعروف في المجالب الرابع صب 33 يقول الردة هي قطع, قطع الاسلام ثم ديما هو قطع الاسلام كيف يكون قطع الاسلام بنية اي اعتقاد او قول او فعل بنية او قول او فعل، ثم اوضح المراد بمبارة اكيسة قال سواء قاله استذاء او عمادا او اعتقادا جعلاه ثلاث مناطر مكسر سواء قاله استذاء او عمادا او اعتقاد فالاعتقاد ما هو الا باب من تلك اباب المكسر وليس كل اباب كذلك يقول مصور الذي يحبني المصور تجسبي تشجيع صناع المجال الثالث صاح ميات بستة وثلاثين يقول المرتد لغة هو الرجع المرتد لغة هو الرجع تريده لغة هي ثم قال وشرعا هذا الذي هو شرعا من هو قال الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو, شكا أو فعلا حفرا ارجعنا أربعة او اعتقادا او شكا او فعلا فان هذا القناة من كلام المرجاءة اليوم يقول الشيخ بنباج تاب خضية التكثير بين اهل السنة وصراف الضلال يقول في الصبح السابقة الستان ونواقد هي في الموجبة بالردة نواقد الاسلام في الموجبة بالردة والناقض يكون تنة. والناقض يكون قولا ويكون فعلا ويكون اعتقادا ويكون شكا ماذا قال الشيخ؟ حتراف اليوم الواحد والنافض يكون قولا ويكون فعلا ويكون مش ويكون شكر وهذا الكلام متنافر متوافر في لكذب ورسائل علماء مجم يفاد لفتل منه رسالة هناك مجلة قصد بجر السميع جزء رفض المستدل مليئ بهذه الأسواق أن الردة تحدث بالقول كما تحدث بالتالي كما تحدث بالأسواق كما تحدث بالشكل ويقول شكل إسلام محمد بن عبد الهد في لسالة المشورة شاشف الشبهات في آخرها آخر جمل ذكراء الشيخ في تلك الرسالة قبل أن يفتل قال في صفحة الثامنة في قول تعالى ذلك بأنهم هذه آية نتيشة جدا محمد الله اجتنع تلك الآية والسمع لكلام الشيخ حولها وتدبر في ما نحن فيه وتدبر في وقائع المعاصر يقول الشيخ في قول تعالى ذلك بأنهم اتحبوا الحياة الدنيا على الآثور ذلك بانهم تحب الحياة الدنيا على الافرات قال تصرح ان هذا الكفرة والعذاب لم يكن بسبب الاعتراض ناقبة جاة بسبب الناس قال تصرح ان هذا الكفرة والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد او الجهل وبهم دخل قبية ايش لم يكن بسبب الاعتقاد او الجهل او البغض للدين ايضا ما اضغض دينب او محبة الكفر سبحان الله ليس هناك بغض للدين وليس هناك محبة الكفر فكيف تفره وليس هناك اعتقاد كلام في المثال قطورة رؤية حباء الاهليين تصرح ان هذا الكفر والعجاب لم يكن بسبب الاعتباد او الجهل او الضعين او محبة الكفر وانما بابه ان له في ذلك حظا من حضور الدنيا فآثره على الدين كيف كفر هذا الرجل مثال بأثقاد ببغض الدين بمحب الكفار بمولايه لهم ينصر ليس الله ينصر أمور أقل من ذلك أنه آثر الدنيا على الآخر رغم سلامة موثاقه رغم سلامة موثاقه رغم تصديقه بل يكون في مرتبط التصديق أو من محيط تصديق في مرتبط اليقين يقول الشيخ وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حضوب الدنيا فآثره على الدين فكلامه ظاهر رات الاعتقاد من الكراف من الكراف الشرق ونحن نقول من الجيد نفسه من الكراف الشرق تكوننا لما تشوّر هذا المنهج كثير في التوارس لأننا إذا أعملنا هذا الشرق تصوص العقل في الطاولة هنا من الناس من من مقاس من شن وهذا يعني ما هو جاهز وبدأنا في على تلك المسورة الخطرة في مثل موسى الموسى من تعرفه هو لغة ورأينا ان كيسا من اول مقصر بالجحف ويقاريخ الكفر لا يظهر لنا اتواجه هذا القلب فالكفر لجراميره فالكفر لقد لتجرى الكفر ان يكون المد وكان ظاهرين مجموعين الجامعة من وهذا الذي يقرر له جنات تشتبتناه كذلك قلنا ان هذا تعريف مذنون على تقصير مفهوم الإيمان لذلك سمة الجماعة لأنه حقيقة للحفظ لما أعتقاد لطول الشماء ولذلك كان لا يقادل الإيمان وهو الكفر كذلك إما أعتقاد وإما خوف وإما عمر كذلك يتبع ذلك أن الكفر أبواد أو أمراع لذلك سمة الجماعة لكل واحد علمنا، أسر، علميات، علم، علم، علم، علم، ثم علم، ثم علم، ثم علم، ورأينا كيف أننا معد من أنواع كبر، من كبر، من بيارة، من صغار، من صغار، والاستجبار، كما تلحكي مع الصغير، من صغار، تقيده بطيب غائم المهمية ساتع في مجرام هذا النشي المدهنية ورأينا كذلك حيث أن أكثر مجرامين بداية من الدهنية ونهاية بأسراف المجرام اليوم يمكنون هذا النوع إلا وهو مجرام ومجرام الآن الذي يدعون في أن الحوم في تنظورتهم لما تكلمونه تنظيراً عن عقيدة الثلاث يذكرون هذا الجهاز ولكن في محاجر العمل وفي مجال المنظرات لعند الفتوة التي تأخذ منهم وتطير في الأسواق يبدلون كلامهم تطبيلا ظاهرا وضحيا وقلنا أنه بذلك رأينا أن كل من كتب بشكل بها السنوات الأسواق روضوا ذلك مستقلا تحت عنوان لابد اتنى المستقبل ودعاكا يستشد يستشد هذا الرجل بتعريس الردة وضيان انها تكون على طريقة تملاحة ام الالتأذ اما تطلق اما الامتنم من اضافة نوعه والدار هو الشباب تقني بعد تقرير في القواعد اتشدار التشتير من هذه وأن القومة اليوم الواهد الكرامين أنهم صلطوا إما بشكلة اعترد نبهانهم وإما بشغلة بسعة مؤسسة يتمزيك الصحي بالبطن ويأننا لو نفصل على ما هي نتعامل مع النوع الأول ولكن النوع الثاني بسعة مؤسسة ونقول ان القوم قد اقابتهم شبه بل هي شبه للشبه ضرها شبه بعضهم كتابة اول شبه انهم خلطوا بين الكفر بالعمل والكفر بالعمل، لما معلوم ان دائم سنة الجماعة من من ان المنزولة انواع الكفر اذا ارادوا ان يحكروها في نوعين الكفر الاعتقاد لكفر عمل، كفر اعتقادي لكفر عمل. ويقسمون بالكفر الاعتقادي الانواع الخمسة التي ترمناها بلطف الله كفر تبديد وكفر اجابة الامضاء وكفر الأراضي وكفر اي الكفر الاشبار المصري من الملك فكونهم يسمون هذه الانواع الخمسة بكفر الاعتقاد ليس حقرا لا كما تسمى في تحدث من الخالد إنما تحدث الخالد إنما قد تحدث الطويل إنما قد تحدث البعيد وإنما قد تحدث الشيء. فهذا رض على غير الذي أخذ تلك المقولة على وائره. قال: كفر الأفقات إذا لا يحدث لي من القبل يرجع إلى ما هو مطابق من تكلم عن في تفصيل هذه المسألة. هذه السارية أن مقاله من أول قرن كفر عملي وجعل كل الكفر العملي من, من الكفر من الكفر غيره هذا كلامه واضح قال بيه حديث خارج عن فالكفر العملي يختلف عن الكفر العملي هم بيفرقوا مثلا لا بيفرقوا بين الامرين بين الكفر العملي والكفر من عمل طب العملي لا تشوف يثبت الله هذا الصبر والصبر من لله ما أنزل كل هذه أمور فشلية لا شيء أي شيء لكن بنعرف عند القوم وعلى لابي مذهبين نام الكفر والأبر قوم جار كل الكفر العمل كفر أصغر جار كل العمل كفر أصغر يفرقوا بين العمل الذي حصله خالد وبين الكفر العمل رغم أن لا إما كان كل جماعة على الكفر العمل مما يرفع شبهه عن القول فيقول الشيخ نفسه في كتاب أعلام كل المنشره فقط 146 وقال الكفر العملي وبتعريفه للكفر العملي وهو الخط الذي وقع فيه الناس اليوم قال الكفر العملي هو كل معصيه أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء الإيمان على عاملة وبقيت مع بقاء الإيمان على عامل, ما بقى؟ ما بقى الإيمان على عامل. فلو صبقنا هذا التعريف على التشريع والاستباد هل يصبح له وجه ولو بعيد من الصحة فالآيات التي تكلمنا عنها عند حديثنا عن منزلة الحاتمين من الإيمان مصرحة بدفع الإيمان أصبح وحقيقة عنه وصحة عنه الذي اشارف هذه الإنسان يقول الشيء وكل ما عطل أصبق عليها السالع اسم الفكري مع بطاء الإيمان على عامل فلو يصرحه ما بين الكفر العمل بهذا التقليد الذي قيده الثلاث وأنه من ذلك الذنوب وليس من ذلك المتقرات وضيهم الكفر بالعمل يقول هذه الثانية ثالثة أنهم جعلوا جميع الأعمال من الذنوب وذلك يجعلوها من الكفرات ذو الظروب على أخسنين منها ما هو مكسر ومنها ما هو مكسر منها ما هو من يطلق الذنوب ذلك بائر الشجنة والربا والشرق الخمس ومنها ما هو من الأسعال المكسلات والتي لا تسمى ظنوبا من قبل الإصلاف هي زنوب ولكنها تتميز بأضماء ظنوب مكسلات بهذا القلب الظنوب الأولى لا تخرج صاحبها عن الملة أن تلك الظنوب هي تسمى ظنوب ولكنها بالضاف لها غزة غزة رخط تسمى ظنوب مكسلات بالمعنى أن الذي يرحك بها يخرج من الإسلام هذا ما أشار إليه لو رجع قوم الإمام المصير في كتاب القرار فقط من قبل عن تتكلم عن ه الاتحاد في توجيه يتكلم عن الدوّار الثاني وهو الفصل العمل. وقال أما فصل العمل فيمقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. ليس كله مطلقاً من فصل الأضمن، وليس كله مطلقاً من, من البلوغ والكبر بل منه ما هو مكثف منه ما هو مفصل. قال إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضعب. كل مثالك في مش <تصفيق> مش مرة مثالاً كلاً أي من كل مرة خذ التجول مثلاً بعد خدمتين. نعم. مثلاً مرة. الغاية دي. ولا عايش الغاية دي تقابل. هذا بعيد طيب طيب خذ خذ التجول مرة والتمان هذه المثخ وقتل الناس. مكثرة تخرج طردها. وحاول يذكرنا. الان يمكن مشاك السنطي والفاظ السنطي واين كان هناك الفرق البث يوجب <تصفيق> <تصفيق> <شلام في النحن. تصفيق> من الوجب ان الذي يكتب يختلف في طبيعته كلام انسان رب عليه ان يوجد وشجار في اي شيء ذلك من الوجب بين الذي يكتب في الثلم وبين الذي لا هما من القفل الأكبر المتكبين الذي يخرج صاحبه من ديرك الإسلام من العمل القوم جعلوه من الفقر وفاهل أصلا فهمه لبنه فقد قد يرجلمن خمسه نبي ذكرناها والتي من كفر النذا والاكبر ما تطبيق وفطر الاعراض لكننا تنط في عدة مواضع تنط اولا في كانين بمعنى, بمعنى الكفر الصريح تنط ثانيا في كانين بمعنى كفر العمل وقرنته ثالثا في عدم تصريحه في عدم معرفته ان كفر العمل على نوعين يكون موضاف ايمان ومنه ما لا يجب والما كذلك صارت الكفر هذا امام محمد ان نصر لمنوجين في كتابه ورزين في إلا أن الكفر كفران كفر هو جهد بالله وبما قال كذلك جد كفران بالله والتصديق به وبما قال هذا الكفر الأول ثم قال وكفر هو عمل إنه دفع هو عمل جد الإيمان الذي هو عمل لماذا؟ لأن الإيمان الذين كنا جميعا قونا وعلى أن النوع الأول أو الروس الأول القول إضافه كفر وقونا كذلك الإيمان الذي هو عمل يضافه هو عمل كذلك أشارك في التطاعدة السيخ عبداليسيب عبدالرحمن بن حسن رمشيك في تتادي أرسائي المسيبة أسلقى في القالة وكفر العمل منهما يضعد أم المال ومنهما لا يضاد فليس كفر العمل مطلقا يليش من كتب عزرة لأسفة الأسفة للسفر الأشبار وأثار على ثلثة قاعدة كذلك وصوت فالمدينة السيد محمد بشيك الصلعين بكتابه على وساوة تيارة الإنسان عن نسوات السيد الأحلام وصوت الأحلام هذا ونمسك الشتريح في <تصفيق> مكتب وكان مشهور بعدين الشديد دعوة النسجين ومعرفة للسفر الأحلام دعوة الحلوى ما فيه محمة البعاية وتفتر وانبالا هو هذا قبل وانبالا هو منهم وكتب هذا الكتاب ورد عليه ومن المطيف ان من تلك الشبه التي اراد ان يلوي هذا الاحلام في هذه الشبه ان كل الكفر العملي من الكفر الافغر الذي لا يطلق الاحلام وكتب هذا الشيخ رد عليه في اتبادة وانت انسان عن حيث الشيخ المسلم في الفتحة 376 كذلك تلك الشبه حصل فيها الشيخ الشوكري في السابق حجر المبيض في اثناث سنوات وحيد في رضيه على عباد والكمول في الصفر في الشيعة والأربعين حيث التمسكة بتلك المخلولة التي تمسك الياه من مجيئة الجنس قالوا أننا ما إفعاروناه من خواصل ومن, ومن تعبد ومن دعاء للأموال إنما بمعنى من الكثري الأزوار فبين الشيء هذا الصفر التمسكة وخمضم الله يعني المجيئة من الصفرين من حديث لا يأخذ السابق الواقب اللاحة من كذلك بيّن تلك المقولة وبيّن تتباى الشيخ البيض حتى أمسان بيكتابي أبديه في المجلب الظابع الصفحة التجاعة والسلمين نحن كنا سنعرض لكم في هذه كانت طائبة لبّث فيها مرجات فيها مرجعة في اليوم كذلك طائبة أخرى أصطأ في تهنيا بين قولون لا نكفجر مثلماً بذنب لا لم يستخدم كما أنت تتباكونا ننتجر نتكلم فيها انا... انا انا... دي أي رجلها إناس كثير إنها جهد إنها قلب والمقول لا يكمل تتحدث عن أي شيء. هذا المقولة طبعا هي من مثل تحويل يعني كثير من لا نبي شيء. فقالوا أدخل فيك المقولة لأننا كأنك تكررها وراش هذا بالإضافة إلى حماية التقييم من حيث من يعني نحن سوف نواتي الناس لا على كل ما يتحدث يعني بقى قد عليهم في كما تعودنا من باب نشارات الخصو وان خيء كانوا خطرهم وانا رأيه ده الله نتحدث من التحدث هو سوف نجد وحتى على أصلهم يتحدث حتى على أصلهم هذا البرد هذا البرد الله نتحدث هذه المقولة التي تتكرار صاحب التحدث لا نكفر نسلم للبنزي ما لم نتحدث عن أي نوع من الظروف في المكسرة نصف حين نصف لا ينكسف المثل من لا لن عن ذنوب غير المكسرة كما قلنا على قسمين ذنوب مكسرة وزنوب مكسرة خيط ويقصد النور الثاني النجمع والعواد يتحدث عنه ونقول أن أغلى الجماعة يتحدث بالتحوية وغيرك يستخدمون تلك المقولة للرد على من هؤلاء الخوارج الذين يكثرون المسلم بمطلق الحدود دون ان يطبقوا ان يستحلوا هذا كلام خاطئ لاجدد ذلك من الخوارج او من متفق انما ان السنة في الجماعه فيفرقوا بين نوعين من الذنوب الذنوب مككره متى كان النوع الثاني النوع الخامس كما ذلك حيث الرجل الذي يقع في هذا مذم لا يستحلها لا بد ان نجحد ان حكم الله فيها التحريم لا بد ان نصرخ واذا فعله ذلك قلنا بدون استقلال وبدون جي قوة وبدون جي على ما مصحيح لهما قول هذه الاصطاء هو يكثر عند الخوالي ولذلك نجع للصورة الجماعة ولوضع اهل الجنة في مستقباته ليهدوا بذلك على طمط الحلوة على الخوالي وياعي القوم اليوم ويفعلوا نفس الشيء التي فعلوها مع مقولة العبار الصوف فأخذونا عن مناصيع الصحيح ويجردونا في أخرج هذا كما قال من, عليه هنا. من على هذا. خل تذكر ما قلنا لن كتب في مرساله من دون على المكان الصحيح. فبعد نفس الدرس قالوا نبناه. ونقول ونقول إنك لا كيف عملي من لا يستغطون ابدا اي وقيد من اوصار القلبية سواء في ذلك الجسود او بالسحلال او انشار أو, او انما مجرد مقارقة العبد من فعل او من عمل او القول المكثر الذي تمثل من مرتفعية من حكاب والسنة او بالاجماع انه كعل مكثر يكثر انه يكون الاجماع بلا اماجا بل اهل السنة والجماع جعلوا الذي يشكرت هذه الصريقة الفاسدة جعلهم مجدد حكم عليهم من مجدد حكموا على غلاس المرجاع على الجميع الذين اشترطوا الاستشلال والجتوب والقلبين لتكثير من فعل الكرب حكموا عليهم مجددد ذكر ذلك الشكل الثانية في مضعين المجدد في مضعين المجدد في مجدد السادة في الصفحة مجدد وخمسة وانقلوا عن الامام احمد أحمد من احمد بن حنبل في مجال السابع سبس مائتين وتسعة وذكر ان المساعد اجفروا من أعلان أعلان اشترك الجحده بالتكسير بالزنود المكسرة وذكر الخلال في في مجال السابق في اصحة الاثنائة وثمانين وذكر اثرا مسيسا عن من؟ عن السمادين مجال السمادين من اعلام السابق عن الحمايجين حيث قال الحمايجين واخبرت ان قوما يقولون سمع بتلك المقولة وقوانيوها بما يوهمان ان قوما يقولون ان من اقرد الحرافي والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك حيئا حتى يموت ماذا؟ اقرد يعني صبر يعني اعتقد يعني اتى بالإمان على ما يكون من على ما يقول الجهن صحيح؟ حتى يموت او يصلي مش مبظهرين يكتدر وشده حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا في ايمانه فرغم. فرغم. فرغم. هو مؤمن ما لم يكن جاحدا اذا علم ان تركه ذلك في ايمانه اذا علم ان تركه ذلك في ايمانه يعني عارف ان اطراره هذا هو الامان وان تطبيقه هذا هو الامان اشتقر اما العمل ليس إذا علِم أن فركان ذلك في إيمانك اذا كان يقر الفراء الفروض واتباعاً له، يعني كل قرّ عمل هذه الأمور، آه، قرّ كله, كله فروض، مقرر الشراكة كذا وكذا وكذا وكذا، مقرر الدين حق الشراكة، مقرر كذا وكذا، الفروض، هذا صلة المسلمين، مقرر هذا المسلمين، وإحنا لا عمل، السريع هذا ان النبي يؤمن ولا عمل كافي، هذي الكلام، والله لا ترسلني هذا قال حمادي. إذا كان يقر إذا عايم أنك ترجم ذلك في إيمانك أنا ما هو مهم يقر بالاجاب دي الشريعة إذا كان يقر الفروض قلت البال كلت منحميدي فقلت هذا قول الله الصراخ هذا قول الله الصراخ وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وفعله صلى هذا الكلام منقول عينه إلى نعمة السبع صبحنا أبينا من أراضي الراجع ونحن مقابل عند حديثنا. الشيخ اللي عند قال سنه يا ذكرنا أن فعل الطحاره مثال في ضرب الكود ولفته الطحاره اكثر من ثالث الصلاه وان كان كده على ذلك من عقد الشراء وكان في حكايه ثانيه كثير كلام طويل كذلك الطحاره اضروا مانعي الذكاء والتحلل منه الدم والمال والعرض رغم أنهم كانوا يقرّينه، وما يحذوها كان بل كانوا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مكّأ قالوا كنا نصحى النبي قد مات النبي فلنصحى له النبي. أماهم ما يحذوها ولا أنكروها أبداً. والإجلاع منعقد على ذلك. بالقول الصحابة، <تصفيق> والمشكّسان كمية في المجلد الثاني واثنين السنة تكمل كون في المجلد الثاني الصفحة الثانية وربعين أن ان بين المقرج بالنجوب والجاهد بالنجوب قرور ساسدة لم تنقل عن احد الاسحاب ما دخل؟ لما تلك في الشروط ما في بعض من الجحوب او الانكار او الاتحلال ما دخل؟ قرور لم تنقل عن السعاب لكن ما نقل عن بلد الجزء خرج من شان من معدن حكم من معدن حكم خرج من هذا الجبل. يقوله تعلمه الكتاب الذي يقرأ ويحكي على الأرض. تكلم كلامه قويًا ترد على أشكال جراء على شوارع أشواج قال خطفه ونال ترد على من خرق الجود والخلاف عند قال الحمد لله يعني الجمия منطقية. يقول كل أنبياء على قولكم هذه لن يكون هناك فاشل على أرض الأرض. يعني كل من يأكل دين الاسلام يأكل شيء بذلك هذا بشكل اخبر عنه يريع عليه السلام بأن الكفرة وشرفة سيحدث في عليهم الهامية مرتفية نساعد تبطنهم الخلاق قال رحمه الله. أشكر وعلى هذا على قولكم هذا عن اشترات الاعتقاد سلح لا يكون شيء من الأفعال والأخوال كفرة إلا مع الاعتقاد طب هل نحن نستاع الاعتقاد؟ أبدا سنة. لا يقوم شيء من الاحعال والاقوال كترة الا مع الاعتقاد. حتى قتل الانبياء. حتى قتل الانبياء. ولا اعتقاد من السرائب المحجوبة. من السرائب. فمغاية الاعتقاد الزمان لا أعلم الله ولا اعتقاد من السرائب المحجوبة. فلا يتحقق. من انا على قولكم. فلا يتحقق كثير كاثرين مستقر. الا بالنصف الخاص في شخص مستقر. الا نيات النبي عليه السلام. لو اصدرنا هذا كاثر. ولهذا يسمى الانجين لها اسم ما علش عصر منه هو خضر عن يحضر خضر عن يحضر وقصر بكاتذانية من تكيب لكل رجل فلا يحقق بكاته لكاته لكاته الا بالنص الخاص لكاته لكاته فالقوم لنا ان يستيحكينا ملك لو يبعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم ان انا بكاته وانا بكاته لكاته لكاته وانا عنه ماشي هذا كله الانتخاذ بالإضافة الى نيب عصير يحكم على الاجهات الضريفة والجلسة فيها عنكم التي فيه. اوضح فيها ابن قيل مذهب القول هو اجهل اوام ما تقول انا من افراد يقول وكذلك الامجاء حين تطرد المعبوض تتبق كامل الاولان فقط ما تطرد وكذلك الامجاء حين تطرد المعبوض تتبق كامل الاولان ترمي المصاحب في الحكاوش وخرج البيت العتيق وجد في الاثاني خرج من مطرحه في الحكاوي وخرج البيت العتيق وجد في الاثاني اقسم اذا اذا ما قطعت كل موحد وتمسكنا بالحق واثبان واثن جميع المرسلين وما أتوا من عندي جهرا بلا اثماني واذا رايت حجاره فسب الله بل سر الاثاني والانسان واقر ان الله جل جلاله هو وحده الباري من اكوانه واخر ان رسوله حق اتى من عند اليد الوحيد والسيطان فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا نزل عليك وليس بالسيطان هذا هو الارجاء عند بناتين من كل جنين اكي الشيطان كنتم هكا عالتو من في الوضن الطرن خاتل الانبياء خاتل الموحدين تلقاء المصاحف في الحشاوش كل هذه الأمور هي عندك ايش؟ هي وزن وليس بالسيطان من هذا الآن نجل مقرب مقرب الله وزرطوله وبالشريعة اما العمل فليس هناك دليل في الشريعة في السابيه وسنتها وفي اجمعيها على اما الامام طوله وعمل يقول اصحاف المعروف في معرض ربي على هؤلاء القوم في ضرب امثلة مطرحة لان هذا السنة الجناعة انما يحكمه على فكر من فعل مكثرا لا يقتصر ابدا البحوث او الاستهلاك او انفاق القبيل بل يكثر ولو كان مضر بالشريعه وبالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم نقول فاطمه الثويت بما كانوا المرجح في تعويض قدر الخلاء للثاني فقط 30 اقول ومن ما اجماع على تكثير فذا كان كان المثال الاجماع ومن اجماع على تكثير وحكموا عليه كما حكموا على الجائد يطرق بين هذا الذي فتاته صفته وبينه الجاحد ونكز الخرق وهناك أبواب الموقع ليس فقط الجاحد وحكم عليه كما حكم على الجاحد المؤمن قال سماه مؤمنا أي مقراً وتارفاً مقصدقاً المؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده لأنه جاء من عند النبي عليه السلام ثم قتل نبياً أو أعانى على قتل ويكون قتل الأجلاء مقرر هو كذلك هو انكر النبوة دي غير كما نبي بالمؤمن بالله وبما جاء عن الله فبما جاء به بصوت وبما قال به بصوت ويعرف ان فصلا بين محرض لكن لا بقدر زي ما هو تماما كالذي جحد كونه دي قلت بذلك مننا اجماع على تكفير حكم وري كما حكم على الجهل فكلاهما سواء هذا جحد كنبوة ونتا قضيه وهذا اقرب للنبوة ثم لكن اكثر بالجيل عند الاخذ ويقول ابن جلد من الجن حمدي ريد بح والجلب سنة حميا أربعة وعشرين يقول إن من تكلم بكلمة الكف ها او هازلا أو لعبما من أصل ها جلما أو ترى بكلمة الكف ها جلما عند الكل من أصل مشي على الأرض الحلوية. ولا اعتبار رابع افتراض ولا اعتبار يعني اصلا ما لزم على افتراض حتى لو كان مقدس لو كان مخيف ولا اعتبار ده من, من المحاكم على اي شيء على الشيء الجيد هذا في الصراخ ولا كان في جميل اللي طف خرقوا بين الضمور والمطقه وبين الافعال اللي في الوضع وهذه ان كان عامل تمام اقول مكنيا فرمت ان سب الله ان سب الله أو كبب. ان سب زاهر ان سب الله كفر ظاهرا وباطنا ان سب الله ان سب ولو كفر ظاهرا او باطنا سواء كان يعتقد ان ذلك قرب او كان او كان لو او كان ظاهرا عن اعتقاد سواء كان يعتقد ان الكتاب والله فدى فعل الله يجب ان يتعالى فاعتخده مواسط ليش الكتاب والسلم اعتخده سليم اعتخده سليم سجد ذلك ورغم ذلك اقتدخل بايش ان كان رضايا فهو كان الكتاب يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحيل لنا. فلن يطرق بين المستحيل وبين ان ما تقرق قد لماذا؟ لأنك لهم سورة اضواره واشط شيء ان على السورة اضواره فوهو كان يعتقد ان ذلك محرم او كان يستحل اللون او كان جاهلا على اصطادي اصلا خديث الى لم تقصر له بذلك لم تقصر له بال او يفعل امثال كده في اي حالة من الاحوال انهم من يقصد امثال فيقصر على هذا الشيء سوى فقط اولا يعتقد وتفكرون كل ستوى التي ذكرناها لكل قبل لما كنا نقرر نجماعا نعاقب على, على كل ستها في الكامل ذكرنا ستوى من اتحاطي براهويك والتي نقلها في ساتمية الكارنتي مبعد. في أصفحة صديقة أصفحة رجل الله واحدة ونصفحة على أن من قتل نبيه أو سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا أو دفع شيئا إن انزل الله وإن كان بطرا لما انزل الله ما هو الشيء أولا قال دفع شيئا والقوم اليوم دفع أسياء ثانيا جعل الذي يفع شيئا واحدا على قدر المساء بمن يصب الله ويصب رسوله ويحفظ النبيه فقالا وهذا ما نريد سنوزانا وإن كان من وإن كان إيش مقررًا فراج المقرر وفضل لن يلحب ولن يسحب ولن ينشب قال ماذا أجمعه وإن كان مقررًا لما أنزل الله فهو شاهده إذن موقف هذه الذي يرد شيئًا وحيدًا من كان مقررًا بيجي يردون الشريح فهو كافي على هؤلاء القوم بين الامر عكس ما ذهب عليه المجيء اليوم المجيء اليوم لو صعب السائل المتفر لا حتى نعرف اعتقده ودون ذلك خرط القتال الامر كامل ان يهرف التفرق انا الامر الان ماذا هو ان اذا فعلوا كان المتفر يأخنون بجواهين الفاسد ان كذلك تبقى انت كما حاعدت لفاعل امان ان الامان ظاهر وظافل واتلازم صائم مفرد بين الظاهر وبين المرض فنحن نستجل على فساد مرتفقه بفساد ظاهر يكون ابن فجر فالحباد المجال الاول فالتفقه فالخوم عكسوا الطبيع المجال عكسوا الطبيع خلق بقى المرضى المجالة الاول والعين قال فمن اقرر اجريك علي احكام الدين ولم يحكم لكفره الا إلا إن اختار نبيه سعل هذا قال إلا إن اختار نبيه سعله يدل على كفره نفس جهود للصناعة فلنحن نقول الظاهر الذي هو كف على كفر والمشافر الباطل وقال الشاطبي نحن نذكر لكم تلك القاعدة من قبل من وقفت في نجال الأول قفر من وثبات وثبات وثبات وثبات ومن هنا بعد أن ذكر كلاما طويلا في الكفر بين الظاهر والباطل من تجري لكم هذا قاعدة شافية في ا لا نتذكر كلام المطيرة الثلاثين من الزاوية المضبوط، صحيح؟ صحيح؟ ومن هنا، كل خطرين من هذه في ثلاثين من الزاوية من الصبح من هنا، من الصبح من الزاوية المضبوط، من غيره أول من الساعة السابعة، من الساعة السابعة، ولا ومن هنا،, هنا جو على الأعمال الظاهرة في دليلا على ما في الباقي. فإن كان الظاهر يوم سليما فكم على الباطن بذلك هذا قال لا لبنان على, يعني على, على أي شيء مستطبع لأن على الظاهر لما يكون قائم يجود أنها لا مستطبع أسألكه كان الظاهر يوم سليما فكم على الباطن بذلك أو مستقيما فكم على الباطن بذلك إذا قال غول قص من عام تلتكي وشاير أحكاك العابيات بل الانتشاة إلي من هذا اللج ما كان في جملك سريعة جدا ثم قال والقدم لا على سفكته صياح جدا. ثم قال هذه هذا لكنك فات. وكتب بذلك عمد الله الحاكم بإيمان مؤمن وصفر ماذا قال؟ أنا من نفسي ماذا نقول؟ حسنا. وكتب بذلك عمد الله الحاكم بإيمان المؤمن وصفر. ونكرهكم على كافر. إذا كافر جنان دلو على. ماذا هيك؟ قال الذي عبدنا الله وقرر نفس الفعادة بين موظة أقاد بن في من الثاني في الدvesاني في واحد سلوة وذاكر whole throughout the equation بن من, في في من مجال الدvesاني قد acquist هاذا كر في أعلى الموقعين بن مجال الدheldين 181 وخاصة هي تدوري كاني تذيير كلمة المذيب كان كانت عمى هي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 هتقلت لا ما لانكم هكذا لم نرى خططنا فالتنحمن السبيل المساء الانسان على اصلتنا فمتى رأينا شخصا وقت عند قدر انسان وقت الوقت المسلم وقت عند قدر انسان وعظم في المسيح وقضع بوقفه وتدلم اخفر واخفر وفشع ولكن وذلك اننا لا انه هذه يعتقد انه هو الوصيل عنه وأنه لا يستطيع التفرش أمام الله. ففعله هذا ودقال. ففعله, ففعله هذا دليل سوء الله. هم الرجال الثاني. لا الشيء ولكن المتقطع الرجال الثاني. فهل فعله هذا دليل سوء المتقطع؟ ثم قال: ألا حاجة لنا أن نفعله؟ وضعا أي صوت؟ فل فل انتقدنا المتقطع حكيم. لنعصفان. جميع يقول لك عالم كافة لا يقول يا عاشوك يا عالم والله يعلم كافة لانهم يسمعنا لانهم جاء لهم من الرجل قال الواقع الواقع يبشي تبتشم والكلا حالة لنا اللي اسأله هل أنت تعطف ان هو وينفع وينسع لديه الله ثم قال الشيخ مجحة والله تعالى ما تحدثنا ان ينقض عن قلوب الناس انما نخذهم بوجود الاقمار الاولى ثم في الكلام هذا الكلام بس انما نخذهم بوجود ثم قائل تناصحكم عليه بوجود ثالث وقوله بانه قد أشرك بالله وتاله في الحق عليه بوجود ثالث وقوله باتاله وارجع ما قررناه عن الوقفه الحاسمه التوشيد الامروجية. لعن مناقبتها التوشيد الامروجية. لعن مناقبتها بتوشيد جبن المصدرات. لعن مناقبتها بالامر. ثم قال لا حاجة لنا في عنه الاسطاق به الذي يقوم بقلبك. كالانه امر قصيد. فالما هو ثم قال وقد يقوم الانسان بلسانك ما يليك في قلب. انا مؤلم انا مشعب هذه دورة العلم والامر أنا راشد سلفية انا امير المؤمنين. أنا ذكر أمي ما طلب ما من أختي بشان ما تكون بشان المستبد الله ربيهم والملح والملح ذالك أمي ما طلب ما طلع عند من لا طلب من شيء. الأشواط على هذا الكلام. وقد يقول الإنسان في ما ليس فمحن في صمته. فنحن نقوله بالظاهر. فإن أفعله تعذر عنا في ضميره. ولو حاولت في لم يصدق. أقولك المؤمنين. تقول لك الممثل اللي هو المهندس تقول لك المها هو عمك الخريج تقول لك انا هو اللي حارب اللي كان عاملها على نفسه وعلى راسه يلا بس ايه قال مصايح كل نصايح حط المهم أنك تفرق ان الله وخاصة الفتيحة المسألة المسألة العراض عن حكم الله بتحكير العراض لهذا عن القرآنية مصرحة بهذا المعنى، مصرحة بان الحكمة انما هو على الظاهر دون الباطل هذا الوحد فالثانية ان الله نسى امان القلبي وحكم بسكار المعتقر على القلبي هنا على الظاهر بناء على مجرد اعراضهم عن حكم الله وتحاولهم من الغرائم فقط كما حيدت فيها قل عين لم ترى المدينة لزعم أن أمنا بالله قالوا إيش أنا أمان أمن بالله وأمن بالرسول أمن أمان. لم ترى المدينة أننا أمن بالعين وغفور وذنباً من كان لم ترى المدينة أننا أمن بالعين وغفور ذنباً من خلك ذنباً من خلك يجودنا يتحتم بالله, بالله, بالله برعلى قل وامن ابناء منذ دائرة وبها انجلة من فضل نشعر من, من, عن من حتى الله عليه ماذا؟ من يفارس وماتحاكم من الثروب رعيف المناسقين ماذا قال ذلك؟ رعيف المناسقين وانتظون عنك وضعها رغم كلك الدعاوة العريضة ورغم كلك التي اظهروها ورغم كلك الكعبة الإيمانية المجربة حتى الله عليكم ماذا؟ مباشرة قالت رعيف المناسقين عنك بمجرد اعراض عن حكم الله فما بالك بالذي اعرضك وستجبرك ثم شرعك وحكم وحكم وقضى الشرطة الاعوان والضبعه. يقول محمد الحبرق في تسيري كنت الاية في تسير المنظر مجالي سامس فرحة مأهير كرحيم يقول والاية ناطقة فايت لان من عن حكم الله ونسونه عمدا ولا سيمت بعد دعوات من وتستور إليه سئل من أول لا يأذى بما ينعمه من الإيمان إلا ماذا قال الله المسرح المقطع لأن ما هو المناسب التي أصر عليها هذا الشخص بالفطر كل الإسلام ما ما تني ما هو هري مجرد إعراب ولا وموضع قرنية عند انفسهم وما يقاموا الدراسة الاعوام وما نصد المسارس المنهو الذين وذلك الناس لا فقط اعرضه فقط اعرضه فقط الان لترسل وثقة بان من هذا حدث من هذه ثقة بان المسلمين الذين خرجوا بالرسل وثقة لكن ما لا تقول بثمان في اكتابة الصورة من ذلك صفحة ثلاثية يقول في ذلك الاية بيّن الى استحافه الى اتفاد الله الى رسوله فتفضع الرسول فقط نادى اعرضك فتفضع راتولي جعل مناسكا وينك بالمساول انا انا فتنوهنك بلان على, على شيء ثم قال فالنفاق واتب مع المساولين فالنفاق يثبت ويزون الامان وطاق الحلومة ويزبت الاسم فالنفاق يثبت ويزون الامان دين وجار واد وانجل يقولين جمجار نختار الفاظ ونتعذر عن المساولين دين وجار عن سفن الاسم هذا بالاحاح <تصفيق> في غيره هناك لا تذكر انا سالت قال لك انا قبل كم يوم فكرت ماذا قالوا قال مجرد اعراض وكعن الايمان وسبع كلمات اخرى يقول كيف في بيان في التشريع مصرحه اما سيتقاضى الرفض يبقى عليه اما قالوا فرح التحيه بيقول في قوله كان يعتقد صحيح ان ان حكمه من حكم الله وحفظه او राइट هو عنده طريقه بالشكل تعليقه النفيفه يوضح كيف تعالى من طريقه اهل الاجتماع ان انا على الشيء المفسر بالشيء المفسر بس على فكره ماذا قال؟ من شرع فقد اعتقد اشتريك قال؟ قال اعتقد ان حكمه خير من شخص الله اشتريك ماذا قال الشيطة التشريك؟ قال من شرع فقد اعتقد نحن نستدل على التشريعات وتشريعوا بهذه السجال على ان المساج اعتقدهم كاسبوا انهم في تشريعهم في قانونة انهم خيروا باستاذ الله محمد في ريال نفس المعنى هذا التسجيل وهذا على كسر ما تقدم. قل، إذا هو كسر في مجال التسجيل فصح ليه؟ يقع لو قال لو قال من حكم الخلوث؟ لو قال من حكم من الخلوث؟ هل أعتقد أنه باطل من حكم؟ هو يحكي القانون ولكن لو الإنسان ما قال، أنا أعتقد أنه قول تقبله من ماشي؟ لا أنكر، لا أنكر هو مجهل. شوف قال لا يا الله جمال. الذي يكتب ولا الذي شاء الله ولا يُنكر شاء الله. أتقبل حياتي يا خالص حياته وأسأله في مجال السينما فقط فقط من الذي يكتب. أنت من يكتب الله. هذا فقط الذي يكتب الذي يكتب. أقول لك لو قال ما تحقق قالوه انا اعتقد انه باطل ما دخل فهذا لا اثر له ما معنا نفسه يا اولا الذين اكذبهم الله وحاكم عليهم فخصا يقول نفس الكلام كي نقول امامنا بالله ورسوله وابناء قلت لكم وقلت لهم طبعا تحكم الله لهم بالنساء انا اتقالي بالنساء قال فهذا لا اثر له بل هو عزم للشرق كما لو قال احد انا اعبد الايثان واعتقد من اعبد لذلك نقول بالفعل شر السفينة لأنه ليس هناك حارب لأن من يعصي من واتن ما من يشعل من يتكلم عن الدين هذا نقول في مجلس الراحة تتوافق الجهات المقصودة ولا إمام ولا إمام بمعنى أن أحكام الناس وآراءهم خير من شر الله ورسوله أو كذا دمغ هذا واحد ثم قال أو أجازه هذا ما مارس أو أجازه أن يحل محلها الأحجام اليدلية والأنظمة البشرية وإن كان مؤتقا أن حكم الله غير مأثم الآن. هل؟ وإن كان مؤتقا، اعتقاد سري، ملعقاد سري. ولكنه صار هذا لا أكرهه، تماما من واقعة بسيف. الحمد لله قال وإن كان معتقدا أن حكم الله خير واتما وآلا ونسبة أقول أرضح من أجلسة في المجموع السامية في المجموع السامية في المجموع السامية أقول واضح يا ماذا قال؟ قال من لم يحصل بمأنج الله استشافا بيه أو احتقارا لوم أو اعتقادا أن غيره أطلح وإمسع للقلب وهو كافر كفرا بكريا من الملة ماذا قال؟ الذي يحتفر حكم الله جبن قال وإستكدت ذلك والأعطفت المغيره وأفضل قال الله قال فالأسفة أفضل ثم يسترين شيء لأن الذي يشرح لا يستردل هو من هؤلاء لأنه مصرح ومن هؤلاء في ومنها استدل على ومن هؤلاء من يبعون للناس تشريعات في طالف التشريعات الإسلامية ثم قال فإنهم اللوب حكمنا عليهم؟ خلنا عليه بغير تشيء. ما لما قالوا من السكح أو لما أننا سكح أو أننا سكح لأن تشيء طالع و أفضل ما قال زين. فلم لا قال شش من هؤلاء؟ لا على حقي كان نفس النزعة. أما الذي قال قال سكح على سكح ما أعتقد. لن لم يضعوا في ختام المقالة للشريعة الإسلامية إلا هم يعتقدون أن أصلح. وأمثأ لذلك يجب الظاهر على البطء ثم قال إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبنة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج بخالفه إلا وهو يعتقد حضل ما عدل إليه وعق ما عدل عليه هذا صحيح أنه التعقلية المحضورة كل قوية القوم المدينة عدلوا عن حكم الله وشرعه ووضعه في حاجة